والليل إذا جاء ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولتوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عالا وَنَ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَنِ الشَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَنَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث